بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تمتوي مرغاة أزوارك والله رافع الرحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّتَ ذَاهِبٌ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صِرْتَ قُلُوبُكُمْ وَإِذْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَرَبُّهُ وَصَالِحُ المؤمنين والملائكة بعد ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طلق كن أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ ألف سكم نار وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملاكه ولا شداد الله يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تزعمون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأُولُضْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ نُوْقُ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانت أمة فلم يُغنى عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا الذين آمنوا رأت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وَنَرَى يَمَ مَنَ تِعْمَرَ نَلَتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ